موقع رياض القرآن يقدم.ألم تر كيف ضرب الله مثالا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرق الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة في جثثة من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآفرة ويضني الله الصالدين ويفعب الله ما يشاء ألم ترَيَ الَّذينَ بَدَّلوا نِعْمَةَ اللَّهِ صُحْرَوْا وَأَحَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِإِسَاءَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَمْنَ دَالٍ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّمَا النار إِلَى النَّارِ قل إعبادي الذين آمنوا في الصلاة وإنفقوا مما رزقناهم سهوا وعلى نية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيوم فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ما ويخرج به من الثمرات رضا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في التخرج أمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر جائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما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 فَمَنْ تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَفْشَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْجُوَابِ الْغَيْرِ ذِرَانِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نحفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الحبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسمي الضعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الضعاء ربنا هفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحسار ولا تحسبن الله غافلا عما يحمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار مهطعين مطمعين رؤوسين لا يرتد إليه الصرفهم وأفئدتهم هوى وأنفر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فَأَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ مِنْ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَتَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِالْمُؤْمِنِينَ وَضَرَبْنَا لَكُمْ وَقَوْمَهُمْ لَكُم أَمْثَالٌ وَقَدْ مَثَلُوا مَثَلَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَثَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَثَرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مَنصُورٌ فِي قَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأخفاد ترى فيلهم من قطران وتغشى النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحتاب هذا بلاغ للناس وليم من دغو به وليعلموا